17. وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِمِينَ 18. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ 19. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآهِ إِنَّ الْإِرْبَادِ 111. أَمَ اَتْخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ 122. وأضفاكم بالبنين 123. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِرْرَّحْمَنِ مَتَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُصْوَدًا 124. وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِطَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا فَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم